نبدا بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شم لكم نبدأ بسم الله بكم جل في علاه يا أيها يا بي ولفل ماني قل لي عروس العوالي كل حسن لمقلتيك الفداء حين يغفر الرجال صفوة قومي تتصدى للمجرم الحسنى قل لآياتي يا عروس كل حسن لمقلتيك الفداو حين يغفو الرجال صفوة قومي ربيب المعبو الاوزان غير اني نبضات من فؤادي وقصه من جنا ها شاهو هیا عين الله تكلوها فكل ما حاولوا تشويها شاهو سالم علي عنا إننا ربي بالغان اجل الوصول إلى ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا ربي بالماء المدينة من في الك. تشتو بالقصد ومع الأنسام تاتف بالنشي ننظم الكلمات هي قد فريق ننظم الكلمات ترحيبا بكم جل في علا لما شملكم نبدأ بسم الله ترحيبا بكم جل في علا لما شملكم أيها الأحبة يا شهد المحبة أيها الأحبة يا شهد المحبة القلوب رحبا كي تضمّكم كلمات تشدو ومع وما أنسى منتفو منشي نظم الكلمات هي قدن فري نظم الكلمات هي صاح وقطف ما تريد مرحبا أهلا تهداك الورود حبكم يعلو في الله المجيد مرحبا أهلا, أهلاً تهداك الورود آه حبكم يعلو علو في الله المجيد وبه نلقى في دار الخلود وبه نسمو للنهج الرشيد يا إله الكون خلاق العبيد بارك جمعنا يا رب الوجود يا إله الكون خلاق, خلاق العبيد بارك جمعنا يا رب الوجود أمة الأطياء تشدو بالقصي ننظم الكلمات في عقد فريد ننظم الكلمات في عقد فريد فاقت ربيع صاحن وقت فلا I